فقال بي في دهشة والدك؟ آه هذا شأن آخر إني أعيدك بتكذيب المقال متى تحققت من كذبه على أنني أقسم لك بشرفي أنني لم أكتب هذا المقال بل ولم أطلع عليه قبل ينشر ولست أرى خيرا من ترك المقال بدون تعليق ريث ما يصير تكذيبه أو التدليل على صدقه ممن له الحق في ذلك فقال آلبرت وهو يمس قبعته سيدي إني سأتشرف بأن أرسل إليك شاهدي فتكرم وحدد معهما مكان المقابلة ونوع الأسلحة هل فهمت؟ فقال بكامب: إنني على استعداد لأن أقابلك أينما تشاء ولكنني أرجو أن تؤجل المبارزة لمدة ثلاثة أسابيع وفي النهاية إما أن أقول لك أن المقال ليس إلا فريا وسأكذبه في جريدتي، أو أقول أن المقال صحيح ولا ريب في ما جاء به، ثم أستل حسامي من غمده وأشهر مسدسي، حسنا ليكن لك ما تريد، وانطلق آلبرت من منزل بيكامب دون أن يحييه. الفصل العشرون أرسل ميسيون وارتيه في استدعاء ماكسيميليان موريل، فأسرع الشاب لمقابلته ولسان حاله يفيض بالشكر والدعاء لذلك الرجل الذي قرر له سعادته وأمله وألقى مكسيميليان على الشيخ المفلوج نظرة تنم عن الشكر وبادرته فالنتين بقولها لقد عزم جدي على مغادرة هذا المنزل ولذا عهد إلى برواس بالبحث عن مسكن جديد وسأرافقه بالطبع أما إذا رفض أبي خروجي فسأضطر للبقاء هنا عشرة شهور أخرى ريثما أبلغ سن الرشد ويكون لي كل الحرية فأتصرف في ثروتي كيف أشاء ومتى انتقلت أنا وجدي إلى بيت جديد فسيكون لنا كل الشرف في أن نستقبلك هناك يا ميسيو موريل ثم يتم زفافنا تحت سمع جدي وبصره وتهلل وجه الشاب سرورا ونظر إلى الرجل نظرة تفيض بالامتنان وكان نوارتيه يراقب العاشقين وعيناه تعبران عن رضاه وحنانه أصدق تعبير بينما كان الخادم برواس يصغي بانتباه لكل ما يقال وعلى شفتيه ابتسامة سرورا وغبطة وكان بين كل حين وآخر يجفف بعض قطرات العرق عن رأسه الصلعاء وقد رأته فالنتين وهو يفعل ذلك فابتسمت وقالت إن حرارة الجو تؤثر عليك يا برواس وأرى أنك في حاجة إلى كأس من شراب الليمون وتقدمت من مائدة صغيرة وملأت له قدحا من الليمون وقدمته إليه فتقبله الخادم شاكرا وابتعد قليلا ثم أفرغ محتوياته في جوفه ودق جرس الباب الخارجي في تلك اللحظة فهتفت فالنتين، لا بد أن القادم هو الدكتور أفريني، فهو يأتي لزيارتنا يوم السبت من كل أسبوع، وانطلق برواس إلى الخارج ليفتح للقادم، ثم عاد، فتحولت إليه فالنتين لتطلب إليه أن يرافق ماكسيميليان إلى الخارج عن طريق سلم الخدم وكان الخادم يترنح وأخذ جسمه يرتجف ارتجافا ظاهرا وتقلص وجهه وباتت كل حركاته تنبئ بتشنج عصبي قريب وقد ذعر ماكسيميليان محاولا الدنو من الخادم فصاح هذا بصوت مرتجف آه يا سيدي ماذا انتابني؟ إني أتألم؟ إني لا أكاد أرى شيئا أمامي بربك لا تمسني بربك واندفع خطوتين او ثلاثة إلى الأمام ثم سقط عند قدمين وارتياه ودفن رأسه بين قدميه وهو يصيح آه يا سيدي العزيز أنقذني يا سيدي فصرخت فالنتين صرخة رعب وهول جاء ديفيلفور على أثرها منزعجا فأسرع ماكسيميليان واختفى وراء إحدى الستائر وعقدت الدهشة لسان ديفيلفور فراح يقلب بصره أمامه فهو لا يقوى على النطق بكلمة واحدة أما نوارتياه فقد نال منه القلق والرعب والألم وهو يرى نفسه عاجزا عن مساعدة خادمه العجوز بل صديقه الحميم وبعد لحظة صمت قفز ديفيلفور إلى الخارج وهو يصيح تعال يا دكتور بربك أسرع فهرع الخدم إلى الغرفة ثم جاءت مادام ديفيلفور وقد تلاعبت على شفتيها ابتسامة ماكرة واستبطأ ديفيلفور الطبيب فأمر الخدم بالانصراف وانطلق يبحث عن الدكتور أفريني بعد أن أنبأته زوجته أنه مع الغلام إدوارد وانتهز مكسيميليان هذه الفرصة وأسرع بمغادرة المنزل وعندما جاء الطبيب بدأ برواس يفيق قليلا من إغمائه وخيل إليه كأن الأزمة قد انتهت بسلام وقدم الطبيب للمريض ماء ممتزجا بالأثير فتناول برواس الكأس تجرع نصف محتوياتها وعلى إثر ذلك سأل الطبيب أين تشعر بالألم؟ في كل مكان ويخيل إلي أن كل عظامي تتهشم ماذا تناولت اليوم من الطعام؟ لا شيء البتة فقط شربت كوبا من الليمون الذي يتناوله سيد وارتياه وأين شراب الليمون هذا؟ فأجاب الخادم بعد أن ألقى ببصره إلى المائدة التي عليها الإناء ووجد هذا الأخير فارغا أن الوعاء الكبير الذي نأخذ منه الليمون في المطبخ فوثب الطبيب إلى الخارج وهبط الدرجة مسرعا وكاد في أثناء سيره أن يصطدم بمدام ديفيلفور التي كانت أيضا ذاهبة إلى المطبخ وكان خاطر واحد يتردد في فكر الطبيب فلم يعر السيدة التفاتا وهناك في المطبخ وجد وعاء كبيرا من الزجاج قد امتلأ أكثر من نصفه بشراب الليمون فحمله وعاد إلى غرفة المصاب وهو يلهث وفي أثناء عودته التقى ثانية بمدام ديفيلفور، وكانت تصعد في بطء وسكون وتتجه إلى مخدعها، عرض الطبيب الوعاء على الخادم، وقال له هل هذا هو الإناء الذي تشير إليه؟ نعم يا سيدي، فسكب الطبيب بعضا من الشراب في راحته، ومسه بشفتيه، ولم يلبث أن اقترب من الموقد، وبسق السائل من فمه، ثم قال هل تناولت من هذا السائل يا ميسيون وارتيه؟ نعم وهل لاحظت ما به من مرارة؟ نعم وهل حالتك طيبة؟ نعم هل تشعرك أن ثقلاً قد جثم فوق صدرك؟ نعم هل هو برواس الذي يحضر لك شراب الليمون؟ كلا إذن فلابد أنها حفيدتك فالنتين نعم فتحول الطبيب إلى برواس وسأله برواس هل أنت أعددت الليمون؟ نعم يا سيدي ومن الذي جاء به إلى الغرفة الأنسة فالنتين فبقى أفريني يحملق في وجه المريض لحظة من الزمن وقد خيل كأنه يفكر في لغز عميق ثم لم يلبث أن لطم جبهته بكفه وقال وهو يغمض عينيه بألم يا إله السماوات وفي تلك اللحظة صرخ الخادم صرخة مخيفة وسقط على الأرض بغير حراك فوضع أفريني يده على قلب الرجل، ثم تحول إلى ميسيو نوارتيه، وقال، لا تنزعج يا ميسيو نوارتيه، إنني سأنقل المريض إلى الغرفة الأخرى، لأن مناظر هذه النوبات الفجائية مما يخيف ويرعب. قال ذلك، وحمل المريض من كتفيه، حتى إذا دخل الغرفة الأخرى وأغلق الباب، تحول إلى ميسيو ديفيلفور، وقال، لقد مات برواس، فتراجع ديفيلفور عدة خطوات وضم يديه إلى صدره وقال بلهجة تنم على الدهشة والألم مات؟ وبهذه السرعة؟ نعم، إنه مات سريعاً كما مات الماركيز والماركيزة دي سان ميران إن الناس يموتون بسرعة في منزلك يا ميسيو ديفيلفور ماذا؟ ألازلت تصر على هذا الخاطر المخيف؟ أجاب أفريني نعم، وسأصر عليه دائما. فاصغي جيدا لما سأقوله لك يا ميسيو ديفيلفور فارتجف المدعي العمومي وطفر العرق فوق جبهته واستطرد الطبيب يوجد سم يفتك بالإنسان ولا يترك وراءه أثرا ما ولقد استشعرت وجود هذا السم في حادثتي برواس والماركيزة دي سان ميران إني أثق مما أقول يا سيدي وأشهد الله على أن برواس مات مسموما ففتح ديفيلفور عينيه بدهشة مقرونة بالرعب ثم غاص في مقعده ومرت عدة دقائق وديفيلفور جامد في مكانه لا يقوى على الحركة أو النطق وأخيرا هتف آه إن الموت في منزلي بل قل إن الجريمة في منزلك فقال الطبيب بلهجة هادئة ولكني أرى أن ساعة العمل قد حانت إني لا أستطيع أن أحتفظ بها في صدري من أسرار أكثر مما احتفظت إذا لم يوجد من يقتص من المجرمين إني لا أتهم أحدا ولكني أرى الموت يقرع بابك ويسير في بيتك غير معصوب العينين متنقلا من غرفة لأخرى ولقد تبعته في سيره وتأثره في انتقاله ولكن صداقتي لعائلتكم واحترامي لها لا يمكنهما أن يقفا حائلا بين عيني والحقيقة وبوسعي أن أقرر لك أن شراب الليمون كان معدا لنوارتيه وأن المجرما سممه لهذا الغرض ورغم أن برواس كان الضحية فإني أعتقد أن نوارتيه هو الذي كان مقصودا ولماذا لم يمت أبي إذن؟ لأنه اعتاد منذ عهد على تعاطي هذا النوع من السم بمقدار فلم يؤثر عليه شراب الليمون المسموم على حين كانت الجرعة الواحدة كافية لأن تقتل أي إنسان آخر والآن لنتبع سويا خطوات المجرم إنه قتل الماركيز والماركيزة دي سان ميران في أول الأمر فورث ثروتين فجفف دي العرق الذي تصبب على جبينه ونظر إلى الطبيب في ذعر واستطرد هذا وانوار كان قد كتب وصيته وحرمك من كل سنتيم واحد من ثروته ثم عاد فمزق الوصية الأولى وكتب سواها ومن أجل ذلك أراد المجرم الفتك به حتى لا يغير رأيه في آخر لحظة وينسخ الوصية الثانية فهتف المدعي في يأس أنت إذن تتهم فالنتين ولكن أصغي إليه إنني أكاد أصدق أني أقوى على اتهام نفسي ولكن فالنتين آه إن لها قلبا أنقى من الماس وأصفى من البلور وأنا ماذا بوسعي أن أفعل والجريمة ظاهرة جلية والأدلة متوفرة فالآنسة فالنتين هي التي حزمت بيدها جميع الأدوية والعقاقير التي أرسلناها للمركيز دي سان ميران حينما كان لا يزال في مرسيليا وقد مات الماركيز، والآنسة ديفيلفور أيضاً كانت تعد جميع المرتبات، وعلى الأخص شراب البرتقال الذي كانت الماركيزة دي سان ميران تتناوله، ولقد ماتت الماركيزة، والآن سادي فيلفور هي أيضا التي تناولت هذا الصباح الإناء الذي يحوي شراب الليمون من يد برواس وأرسلت هذا الأخير إلى خارج البيت ولكن نوارتيه نجا لحسن حظه بما يشبه الأعجوبة لأنه لو كان تجرع الليمون المسموم مرات متتالية لنال السم من جسمه فالآن سادي فيلفور هي المجرمة هي القاتلة هي صانعة السموم التي أتهمها فقم بواجبك أيها المدعي العمومي وهنا تهالك فيلفور في مقعده وصاح أيها الطبيب إني لا أستطيع المقاومة ولا أقوى على الدفاع إني أثق بكل ما قلت وما تقول ولكني أسألك بل أتوسل إليك أن تبقي على حياتي وشرفي يا ميسيو دي فيلفور إن ابنتك مجرمة قاتلة فلا بد أن تنال القصاص على مقترفته وأنت تتكلم عن الشرف وما أشير عليك به هو الشرف بعينه فسقط ديفيلفور على ركبته وقال بلهجة تدعو إلى الإشفاق أصغي إلي لي ليست لي قوة نفسيتك التي تظهر الآن في كل أقوالك والتي لا ريب لا يمكن أن يكون لها أثر على شخصك لو أن المتهمة بدلاً من أن تكون ابنتي فالنتين كانت ابنتك فاصفر وجه الطبيب وقال إذن كن على حذر فالموت قد يجيءك حثيثاً وسوف تراه يقترب منك بعد أن يصيب والدك وزوجتك وربما ولدك أيضاً فشعر ديفيلفور كأنه يختنق فتعلق بذراع الطبيب وصاحبه رحماك يا سيدي إن ابنتي ليست مجرمة وليست قاتلة ولا أقوى على القائها بين أيدي القضاء إن مجرد التفكير في ذلك يقتلني فابق علي أيها الطبيب وإلا قتلت نفسي فصمت الطبيب لحظة ثم قال حسنا إني سأنتظر ولكن إذا وقع أحد أهل البيت مريضاً أو أحسست أنت بالسم يسري في عروقك، فلا ترسل في طلبي، لأني لن ألبي نداءك، الوداع يا سيدي، وانطلق الطبيب من الدار لا يلوي على شيء. الفصل في مسائل اليوم الذي وقع فيه الخلاف بين البارون دينجلار والكوندي ميرسوف وخرج على أثره هذا الأخير وهو يتميز غيظا وحنقا أقبل أندريا كفالاكنتي إلى بيت البارون في شارع شوسيه دانتيني وأقام أندريا في غرفة الاستقبال بضعة دقائق ثم أقبل البارون ودار بين الاثنين حديث قصير انطلق أندريا في أثنائه يشكر للبارون حسن حفاوته به وإكرام عائلته له ولطف الآنسة يوجين معه ثم أعرب عن رغبته في طلب يد الآنسة لتكون له زوجة وأظهر دينكلار أول الأمر بعض التمنع ثم لم يسعه أخيرا إلا أن يوافق وينزل على رغبة الشاب وعندما عاد أندريا إلى فندقه وجد الرسالة الثانية من كادروس في انتظاره إنك تعرف أين أقيم فسأنتظرك غدا في الساعة التاسعة صباحا وفي صباح اليوم التالي انطلق أندريا متنكرا في ثياب خادمه إلى منزل كادروس استقبله كادروس باسما وقال حقا إنك كثير الدقة في المواعيد لعنة الله عليك وعلى مواعيدك آه تعال يا فتى ولا تغضب ولكن دعني أهنئك أولا على نجاحك الباهر فأنا أعرف أنك ستقترن بابنة دينجلار ماذا؟ دينجلار؟ نعم أم ترى من اللازم أن أقول البارون دينجلار؟ لقد تناولت الطعام أكثر من مرة معه ومع الكون ديميرسوف ومن ذلك ترى أن لي بعض الأصدقاء من تلك الطبقة التي أصبحت تنتمي إليها فقال أندريا وهو يغالب غيظه ماذا تريد مني؟ أصغي إلي لقد خطرت لي فكرة إني أرى أنه من العسير الشاق أن ينتظر الإنسان حتى نهاية كل شهر من أجل مئتي فرانك فهل تستطيع أن تضعني في طريق ثلاثمائة فرانك دون تنفق سنتيما واحدا كي أرحل وأبتع مزرعة وأعيش شريفا كلا لا أستطيع ذلك فهل ترمي بقولك هذا أن أماهد لك ارتكاب إحدى السرقات حتى إذا افتضح أمري؟ فقدت مستقبلي وعدنا معا إلى هناك مرة أخرى إن العودة إلى السجن لا تهمني يا عزيزي بنديتو ما دمت أجد نفسي معدما وحيدا في الحياة بل إن نفسي تتوق لرؤية بعض الأصدقاء القدماء المخلصين فاصفر وجه أندريا وقال لا تكن أحمقا يا كادروس إنني لا أرجو إلا أن أراك سعيداً ولذلك فسأرفع مرتبك إلى خمسمائة فرانك شهرياً إلى أن تحين وفاة الكون دي مونتي كريستو فأريث ثروة تقدر بخمسمائة ألف جنيه أحقاً تقول؟ نعم لقد رأيت الوصية رأي العين فتظاهر كادرس بالدهشة الشديدة ثم قال أهو غني إلى هذا الحد؟ غني؟ غني جدا بل أنا واثق أنه لا يعرف حدود ثروته العريضة وقد جاءه منذ يومين فقط مبلغ 150 فرنك من عميله فبدأ التفكير على وجه كادروس وقال حقا؟ إذن لابد أن أزوره في يوم من الأيام فهل ستأخذني إلى داره أيها الولد العاق؟ بكل تأكيد سيرحل إلى منزله في أنويل هذا المساء ليقضي يومين هناك وليس هذا كل شيء فالكونت يخفي مبلغ المئة وخمسين ألف فرانك في دولاب صغير في الطابق الأول فتلاعب على شفتي كادروس ابتسامة خفيفة وقال هل لك أن تصف لي منزل الكونت؟ فأخذ أندريا يصف لصديقه منزل مونت كريستو في الشانزليزية وأخيرا سأل كادروس شكرا لك يا بنديتو والآن هل لك أن تعطيني بعض المال؟ فقد نفد ما معي، فأخرج أندريا من جيبه خمساً وعشرين قطعة ذهبية دفعها إلى كادروس، ثم نهض واستأذن في الانصراف، وفي اليوم التالي رحل الكون دي كريستو إلى منزله في أتويل، وبرفقته خادمه النوبي علي، وبعض الخدم الآخرين، ولم يكد يستقر به المقام في الدار، حتى قدم له خادمه بابتست رسالة مغلقة وهو يقول إنها هامة وعاجلة ففضل كونت دي مونتي كريستو الغلاف وقرأ بالرسالة ما يلي ليعلم الكونت دي مونتي كريستو أن أحد الناس سيسطو على داره في الشانزليزية ليسرق مالا وأوراق خاصة من دولاب صغير في غرفة الثياب قرأ الكونت الرسالة بإمعان ثم تلاعب على شفتيه ابتسامة خفية ونادى خادمه بابتست وأمره بالإسراع إلى باريس واستدعاء جميع الخدم عدى البواب وعندما بدأ النهار يجر ذيوله إلى المغرب غادر الكونت منزله في أتويل وبرفقته خادمه علي ثم انطلق إلى باريس عن طريق غابة بولونيا وعندما وصل إلى غرفة نومه في الشانزليزية أجال عينيه حوله بسرعة ولما استوثق أن ليس في الطريق من رقيب دخل إلى غرفة نومه دون أن يفطن إليه البواب وكانت الساعة الذاك التاسعة والنصف كما الكونت في غرفة النوم ورفع عن الجدار تلك الصورة التي تخفي وراءها الثغرة التي يراقب منها الكونت كل ما يحدث في القاعة المجاورة وعندما دقت الساعة النصف بعد منتصف الليل خيل للكونت أنه يسمع صوتا خفيفا أدرك أن هناك يدا ماهرة تقطع زجاج إحدى النوافذ بقطعة من ماس فأشار إلى علي أن يصمت ثم رفع مسدسه على استعداد وأراد الكونت إلى معرفة عدد عدوه وتصادف أن كانت النافذة التي كانت اللصوص يقطعون زجاجها في مواجهة الثغرة التي يراقب منها الكونت ما يحدث فأرسل بصره واستطاع أن يتبين شبحا يمد يده في الظلام ويفتح النافذة من الداخل وقفز اللص إلى الداخل وكان بمفرده فغمغم الكونت ما أجرأه وفي تلك اللحظة لمس علي ذراع الكونت فالتفت هذا ورأى الخادم يشير من خلال النافذة إلى شخص آخر يتحرك في الشارع فهمس الكونت هذا حسن إنه ما لصان إذن أحدهما يعمل والآخر يراقب وكان اللص قد دخل وفحص محتويات الغرفة وجد بابين أحدهما موصد من الخارج والآخر مفتوح فأوصده وأخرج اللص شيئا من جيبه لم يستطع الكونت أن يتبينه ثم سار نحو الدولاب وبعد لحظة سمع الكونت صوت ارتطام عدة مفاتيح ولكن اللص عاد فوضعها في جيبه ثم ضغط على شيء في يده فأرسل نورا مصفرا قويا سقط على وجهه ويديه فقال الكونت بدهشة يا الله إنه وبتر جملته ثم تحول إلى علي وأصدر إليه أمرا خرج الخادم على أثره في سكون ثم عاد بعد لحظة أخرى وهو يحمل ثوبا أسودا وقبعة مثلثا فخلع الكونث ثيابه بسرعة وكان الذي يدقق النظر إليه بعد أن خلع ثيابه يرى حول صدره نوعا من الفولاذ وارتدى الكونث ذلك الثوب الأسود وضع على رأسه شعرا طويلا تنكريا ولبس القبعة وفي لحظة أصبح مونتي كريستو في شكل وهيئة الرهبان واقترب الكونت من النافذة وأطل منها إلى الطريق فرأى الرجل الآخر يروح ويجيء بقلق وعيناه لا تتحولان عن نافذة قاعة الثياب ضرب الكون جبهته بكفه على حين فجاء ومرت ابتسامة خفيفة على شفتيه ثم نادى علي وهمس في أذنه قائلا ابق هنا ولا تأتي بحركة رغم ما قد تسمع أو ترى فقط ادخل سريعا حال ما أطلب إليك ذلك فأحنى النوبي رأسه وتناول مونتي كريستو مصباحا كهربائيا وبينما كان اللص منهمكا في عمله فتح الكونت باب غرفة الثياب وصلط ضوء المصباح توا إلى وجه اللص وقال في صوت هادئ ولكنه ساخر طاب مساؤك يا عزيزي كادروس ما الذي تفعله هنا في هذه الساعة المتأخرة؟ فصاح كادروس بذهول الراهب بيزوني فوقف الكونت بين كادروس والنافذة وبذلك قطع عليه طريق الهرب الوحيد وقال الراهب المزيف إذن فأنت تريد سرقة الكونت دي مونتي كريستو فشعر كادروس كأنه يختنق وأجال طرفه حوله باحثا عن مخبأ أو مهرب وأردف الكونت نعم نعم لا زلت أجدك كما كنت لصا قاتلا يا سيد الراهب إني مضطر كل مجرم يقول ذلك إن الفاقة آه عندما جاءك جونس تاجر المجوهرات يحمل إليك خمسة وأربعين فرنك ثمن الماسة التي وهبتك إياها قتلته حتى تحصل على المبلغ والماسة معاً هل كانت الفاقة هي إذا سبب الجريمة؟ والآن أصغي إلي إني سأشفق عليك هذه المرة أيضاً إذا أجبتني عما سألقيه عليك من أسئلة أعرف أنك كنت في السجن فهل هربت منه؟ نعم يا سيدي ومن الذي أنقذك؟ اللورد ويلمر هل كان ذلك الإنجليزي يعمل على حمايتك؟ كلا بل كان يحمي شابا كورسيكيا اسمه بينديتو كان رفيقي في السجن وهل هرب مع ذلك الشاب؟ نعم ففي الساعة المعتادة التي يستريح فيها المسجونون بين الظهيرة والساعة الواحدة قطعنا السلاسل بمبرد أعطاه لنا اللورد الإنجليزي ثم ألقينا بأنفسنا في الماء وسبحنا، وماذا حصل لبنديتو؟ لا أعرف، بل كان يجب أن تعرف، والآن أخبرني كيف كنت تعيش منذ هربت من سجن طولون، كنت أعيش مستعينا بكل ما أجده، إنك تكذب في جميع إجاباتك، فذعر كادرس وبقي يحملق في وجه الراهب، فقال هذا بلهجة اليقين، إنك كنت تستعين بما يعطيك إياه رفيقك الذي فر معك هذا صحيح لأن بنديتو أصبح ابن رجل عظيم يدعى الكونت دي مونت كريستو صاحب هذا المنزل فقال الكونت وقد دهش بدوره بنديتو ابن الكونت وأي اسم يتخذه إذن خريج السجن هذا أندرياك فالا كينتي. أهو نفسه الشاب الذي رحب به صديقي الكونت دي مونت كريستو والذي سيقترن بابنة البارون دينجلار؟ نعم وتسكت على هذا أيها التعس وأنت تعرف ماضيه وجرائمه ولماذا أقف في طريق أحد رفقائي؟ إني سأبوح بكل شيء لمن؟ للبارون دينجلار فصاح كادروس وهو يستل خنجره ويثب به إلى صدر الكونت سوف لا تبوح بشيء أيها الراهب ودفن الخنجرة في صدر الراهب ولشد ما كانت دهشته عندما ألقى الخنجرة يتحطم في صدر القس فارتد مذعوراً مصفر الواجه غير أن الكونت قبض على رسغه بيد من حديد وضغط عليه بشدة فركع القاتل وقال الكونت هل تعلم الآن لا شيء يمنعني من أن أحطم جمجمتك أيها التعس؟ عفوك يا سيدي، انهض أيها المجرم، فنهض كادرس وراح يعالج ذراعه، واستطرد الراهب، والآن تناول هذا القلم، واكتب ما أمليه عليك، فأطاع كادرس وهو يرتجف، وأملى عليه الكونت ما يلي، سيدي، إن الشاب الذي تلقاه في بيتك بالترحاب وتنوي أن تزوجه بابنتك ليس إلا لصا شقيا هرب معي من سجن طولون، وكان معروفا باسم رقم تسعة وعشرين وأنا كنت رقم ثمانية وعشرين واسمه بنديتو ولكنه يجهل مولده وحقيقة والديه قال الكونت والآن وقع هذه الرسالة واكتب العنوان البارون دينجلار شارع لاشوسي دانتي فأطاع كادروس ثم سأل ماذا تنوي أن تفعل بي الآن؟ سأعفو عنك لآخر مرة فاغرب عن وجهي واخرج من حيث جئت قال الكونت ذلك وأشار نحو النافذة ثم عاد الكونت إلى المخدع وأطل بسرعة من النافذة إلى الطريق فوجد أن الرجل الذي وقف يراقب قد قفز من الطريق إلى الحديقة وهو لا يحول وجهه عن نوافذ غرفة الثياب ورآه الكونت يقترب من السلم وهو يسترق الخطى ثم اختفى وراء شجرة قريبة وما كاد كادرس يصل إلى نهاية الدرج حتى وثب إليه الرجل أصابه بين كتفيه بطعنة نافذة جعلته يترنح ويصيح مستنجدا فطعنه الرجل مرة أخرى وسقط كادرس صريعا ولم يتركه غريمه حتى طعنه للمرة الثالثة في صدره وظن أن ضحيته قد أسلم الروح فارتد على عقبيه وولى الأدبار وفي تلك اللحظة فتح الباب الخلفي ووثب منه علي وسيده وفي أيديهما المصابيح ثم أسرعا إلى كادروس وحملاه إلى الداخل وخلعا عنه ملابسه وبدأ الكونت يفحص الجراح الثلاثة وأخيرا نظر الكونت إلى خادمه وقال له اذهب إلى منزل المدعي العمومي ميسيو ديفيلفور واطلب إليه الحضور وعندما أفاق كادروس قال في صوت ضعيف أريد أن أؤدي شهادة ضد من؟ ضد قاتل بنديتو الشاب الكورسيكي نعم فهو الذي رسم الخطة وصور لي مداخل مونت كريستو ليصبح هو وارثه او أن يقتلني الكونت فلا أعود أضايقه وأهدده بإذاعة أسراره فلما لم يتحقق رجاؤه في أحدهما اغتالني كما رأيت والآن أريد أن أكتب اعترافي لأني أشعر بأن ساعتي قد دنت فأجابه الكونت إلى رغبته وتناول قلما وورقة وكتب إني أموت ضحية الكورسيكي بنديتو الذي كان رفيقي في ليمان طولون تحت رقم 29 ثم دفع بالاعتراف إلى كادروس فوقع عليه بإمضائه وخلع الكونت ملابس الرهبنة فتزايد جمال وجهه الممتقع أما كادروس فقال وكأنما رأى شبحا ميتا ينتصب أمامه فجأة يا الله إنك اللورد ويلمر فقال مونت كريستو فكرة جيدة ألا تتذكرني؟ فرفع المحتضر رأسه قليلا وظل لحظة يحمق في وجه الكونت ثم قال نعم يخيل إلي أنني رأيتك وعرفتك قبل هذا العهد نعم يا كادروس إنك رأيتني وكنت تعرفني فيما مضى إذن فمن تكون فاقترب منه الكونت وانحنى فوقه ثم همس قائلا أنا أنا وانطلق من بين شفتيه المقفلتين اسم في صوت أقرب إلى الهمس حتى خيل إلى نفسه أنه يخاف أن يسمعه أما كادروس فانه ضم يديه بياس ورفعهما بجهد عظيم وصاح اه اعف عني لاني انكرتك واختلج جسمه اختلاجه عنيف ثم اسلم الروح فنهض الكونت وحدق بالجثه قليلا ثم قال بصوت غامض واحد الفصل الثاني والعشرون ظل حادث الاعتداء الجريء على بيت الكونت حديث أهل باريس طيلة الأسبوعين التاليين وكان الكونت يجيب على كل من سأله بأن ذلك الاعتداء وقع خلال غيبته في أتويل وأن ما يعرفه عنه هو كل ما قصه الأب بيزون فحسب وكان وجه بريتسيو يمتقع ويقشعر بدنه كلما سمع اسم بنديتو مقترنا بمصرع اللص الذي اعتدى على الكونت وقد تولى ديفيلفورد تحقيق الحادث وانصرمت الثلاثة أسابيع الأولى وتناسى القوم خبر السرقة وبدأوا يتحدثون عن قرب موعد قران ابنة البارون دينجلار بالكونت أندريا كفالا كينتي. وتم تبادل الرسائل بين أندريا ووالده بشأن ذلك القران فرضي به كل الرضا ووعد بهدية يقدمها يوم العرس تقدر بمئة وخمسين جنيها وتم الاتفاق بين أندريا والبارون على أن يبقي الأول في حوزة الأخير مبلغ الثلاثة ملايين من الجنيهات التي سيتركها الماركيز كفالا كينتي لابنه لتكون أساسا لثروته وكذلك كانت المهلة التي حددها آلبرت للصحفي بي كامب قد انقضت ففي صباح أحد الأيام أعلن وصيف آلبرت قدوم بكامب فخف إليه الفيكونت ووجده يروح ويجيء في قاعة التدخين ولما أقبل آلبرت وقف بكامب وقال بلهجة حزينة آلبرت لقد سافرت إلى يانيتا ويؤسفني أن أخبر كأنني وتأكدت من صحة الأخبار التي كتبت في المقال فأخذ آلبرت وصاح أنت ذهبت إلى يانيتا وتأكدت أن الضابط الفرنسي الخائن الذي سلم حصن الرجل الذي أحاطه بفضله وأسبغ عليه نعمته كان عفوا يا صديقي إن ذلك الرجل كان أباك بعينه فتقدم آلبرت من بيكامب وشرر الغضب يتطاير من عينيه إلا أن هذا أوقفه بنظرة هادئة ومد إليه يديه وهو يقول وإليك البرهان يا آلبرت فتناول ألبرت من يد بيكامب ورقة ونشرها بين أصابعه ووجد عليها أربعة إمضاءات لأربعة رجال من حاشية علي باشا تبلان وفيها يقررون بأن الضابط الفرنسي فرناندو مندييغو سلم حصن مولاه علي باشا في مقابل مليونين من الليرات التركية قرأ ألبرت ذلك وارتجفت الورقة بين أصابعه ثم ترنح وسقط في مقعده متهالكا وكان بيكامب يرمقه بعين ملؤها الإشفاق والعطف فاقترب منه وقال والآن يا آلبرت أقسم لك على ألا يتعدى هذا السر شفتي فألقى آلبرت بذراعه حول عنق بيكامب وصاح آهن أيها الصديق النبيل فقال بيكامب وهو يقدم إليه ذلك المستند الفاضح إليك هذه الورقة فتناولها آلبرت وألقاها في الموقد وظل ينظر إليها حتى احترقت ولاحظ بكامب حزن آلبرت ورأى أن يسري عنه فقال هيا بنا إلى مونت كريستو فهو الذي يقوى على إدخال السرور إلى نفسك وقد رحب به مالكون دي كريستو أيما ترحيب وقال آمل أن يكون كل شيء قد انتهى فقال بكامب نعم فدع بربك هذا الحديث ولا تطرقه قال الكونت لطالما قلت ذلك لآلبرت ولكن يا الله يخيل إلي أنك مريض يا صديقي فإن وجهك شديد الاسفرار إني مصاب بصداع قوي الواقع يا عزيز آلبرت إنني أشعر بنفس صداعك وبكثير من الانزعاج بسبب حادث السطو على منزلي، فهلما بنا إلى ضيعة في نورمانديا في رحلة قصيرة، عسى أن يكون في هذه الرحلة ما يخفف بعضا من ألم بنا، فوافق الشاب على الفور. بدأ الرجلان رحلتهما في ساعة مبكرة من صباح اليوم التالي، وعند منتصف الليل وصلت المركبة إلى نورمانديا، واقتيد ألبرت إلى الحمام، ثم تناول طعام العشاء مع مضيفه وآوى بعد ذلك إلى مخدعه ومضى الكونت والفيكونت يومين في التمتع بمحاسن الطبيعة وصيد الطيور كان ألبرت ممددا فوق مقعد وثير في غرفته في اليوم الثالث عندما سمع وقع حوافر جواد يركض بأقصى سرعته فوثب إلى النافذة وأطل منها وكم كانت دهشته حينما شاهد وصيفه الخاصة فلورنتين بهت وذهبت به الظنون كل مذهب رأى الكونت وهو يقترب من وصيفه وعلى وجهه علامات القلق أما فلورنتين فإنه تناول من جيب ردائه نسخة من إحدى الصحف ورسالة قدمها لسيده فقال آلبرت بحدة مما هذه الرسالة؟ من مسيو بيكامب ففض آلبرت الرسالة بخوف وما قرأ السطر الأول منها حتى تأوه وأمسك بالجريدة فغمغم الكونت في صوت خافت مسكين أنت أيها الشاب إن جرائم الآباء دائما تسقط على رؤوس الأبناء والأحفاد، وقرأ ألبرت بسرعة عدة أسطر من الجريدة، ولم يلبث أن دخل إلى غرفة الكونت، وهو مصفر الوجه ممتقع السحنة، وقال له سيد الكونت، إني شاكر لك حسن ضيافتك، وكنت أتمنى أن تطول إقامتي هنا، ولكني مضطر إلى العودة إلى باريس على الفور، فقال الكونت ان جياد جميعها رهن إشارتك يا في كونت وبعد بضع دقائق كان ألبرت يمططي جواداً ويلقي بالجريدة بين يدي الكونت ويقول اقرأ هذه بعد رحيل يا سيدي لتعلم ما حاق بنا ولبث الكونت يراقب الشاب وهو يبتعد وفي عينه كل معاني الرأفة والرثاء والإشفاق ولما اختفى ألبرت تطلع الكونت إلى الجريدة وقرأ بها ما يلي إن الضابط الفرنسي الذي كان في خدمة علي باشا تبلان والي مدينة يانيتا والذي جاء عنه في جريدة الامبرسيال منذ ثلاثة أسابيع أنه سلم حصن يانيتا وباع ولي نعمته إلى الأتراك كان اسمه فرناندو حقيقة كما ذكرت صحيفتنا ونحن نضيف الآن أن الضابط فرناندو هذا يقيم في باريس وهو معروف بين النبلاء باسم الكونت دي ميرسوف وهكذا افتضح ذلك السر الذي قضى عليه بيكامب بكرمه وشهامته وتجرد كسيف مسلول يهدد شرف آل ميرسوف بالزوال وفي صباح اليوم التالي ذهب ألبرت إلى مكتب صديقه بيكامب وقد استقبله الصحفي في حزن ظاهر، وراح يسرد عليه تفاصيل المأساة في صوت عميق متأثر. قال إنه طالع مقالا في جريدة أخرى غير جريدة الإمبرسيال، فخف إلى مديرها، ولما أطلعه على المقال قال المدير وماذا في ذلك؟ لقد تسلمنا هذا المقال مع جميع الأدلة التي تثبت صحته، فسأل بكامب ومن ذا الذي جاءك بالأدلة؟ جاءتنا من يانيتا مسرح الفاجعة فنهض بكامب وسارع في طلب آلبرت ولكنه لم يستطع أن يذكر له في رسالته شيئا من تلك الحقائق والتي تلتها وهي أن الاضطراب ساد في مجلس الأعيان على إثر نشر المقال ولم يكن الكونت ميرسوف وهو أحد أعضاء ذلك المجلس على علاقة طيبة مع رفاقه جميعا وكذلك لم يكن على علم بالعاصفة التي أثارها ضده هذا المقال وقد ذهب الكونت إلى المجلس في الساعة المعينة كالمعتاد ولم يكد يستقر به المقام حتى نهض أحد النبلاء وكان معروفا عنه أنه من أشد المعارضين لآراء الكونت دي ميرسوف وقرأ المقال في وسط سكون القوم جميعا بصوت حاد رهيب يدل على قرب وقوع أزمة خطيرة وقد وعى ديميرسوف ما جاء بالمقال لأول وهلة فاصفر وجهه وطلب مزاحمة إجراء تحقيق دقيق في التهم الموجهة إلى شخص الكون ديميرسوف حتى لا تنال ألسنة الناس من شرف أحد نبلاء بيت الأعيان وفي الحال نهض رئيس المجلس وعرض الأمر بين يدي الأعضاء وأسفر التصويت عن وجوب إجراء تحقيق سريع وعلى إثر ذلك نهض الكونت ديميرسوف وطلب تأليف لجنة لبدء التحقيق في مسائل اليوم ذاته دهش آلبرت وهو يصغي إلى حديث بيكامب كان يعلم أن أباه مجرم فكيف يستطيع إثبات براءته مع أنه مجرم حقيقة وأكمل بيكامب قائلا وأقبل المساء وكانت المنتديات الباريسية جميعها في انتظار النتيجة وقد جاءني صديق لي في مجلس الأعيان واقتادني إلى مقصورة خاصة في المجلس لأستمع إلى كل ما يقال وعندما انتظم عقد المجلس وقف رئيسه وقال للكونت المتهم يمكنك الآن أن تتكلم يا كونت دي ميرسوف. وبدأ ديميرسوف يدافع عن نفسه وأنا أؤكد لك يا عزيزي ألبرت أنه فعل ذلك بفصاحة وبلاغة وأبرز خاتم علي تبلان باشا الذي كان يبصم به هذا الأخير جميع رسائله وذلك الخاتم يدل على ما كان الضابط فرناندو يتمتع به من عطف واليه ورب نعمته لأنه كان يخول للأول الحق في الدخول والخروج من القصر الملكي في أي وقت يشاء وقد قال ديميرسوف أنه كان يسرع لنجدة مولاه ولكنه عندما وصل إليه وجده ميتا واستطرد الكونت ومما يدل على فرط ثقة علي باشا بي أنه عاهد إلي في ساعة احتضاره بالعناية بزوجته وابنته فذعر آلبرت عندما سمع ذلك وتذكر ما قالته هايدي عن ذلك الخاتم وعن الضابط الفرنسي وعن الحالة الفاضحة التي بيعت بها هي ووالدتها وأردف بكامب وفي تلك اللحظة دخل أحد الحجاب وقدم للرئيس رسالة ففضها وقرأها ثم تحول إلى الكونت وسأله تحدثت يا سيد الكونت وقلت إن والي مدينة يانيتا كان شديد الثقة بك إلى درجة أنه عاهد بزوجته وابنته إلى عنايتك فهل تعلم شيئاً عما آل إليه مصير تلك الزوجة وابنتها؟ نعم يا سيدي لقد بلغني أنهما ذهبت ضحية الحزن والأسى وربما ضحية الفقر والفاقة أيضاً ويؤسفني أن أقرر أنني لم أستطع العثور عليهما رغم التحريات الكثيرة التي قمت بها فأجهم وجه رئيس المجلس قليلا وقال أيها السادة لقد سمعتم دفاع الكون ديميرسوف عن نفسه ولكن للأسف إنما ذكره يخالف ما تضمنته رسالة في هذا الشأن جاءتني الآن فقط فأصغو إلي وبدأ الرئيس يقرأ ما يلي سيدي رئيس مجلس الأعيان إن لدي من المعلومات فيما يختص بسيرة الجنرال ديميرسوف ودوره في سقوط مدينة يانيتا ما يؤهلني لأن أفيد اللجنة القائمة بتحقيق حوادث هذه المدينة لقد رأيت بعيني رأسي مصرع علي باشا تبلان وحضرت لحظاته الأخيرة وأعرف ما صار إليه أمر فاسيليكي زوجة علي باشا وهايد ابنته وها أنا ذا في انتظار أمر اللجنة للمثول بين يديها وسأكون في قاعة الاستقبال في الوقت الذي تصلكم فيه هذه الرسالة قرأ الرئيس ذلك ثم استدعى الخادم وأمره بإحضار السيدة وبعد خمسة دقائق أخرى ظهر الخادم ووراءه سيدة ملثمة بنقاب سميك يخفي جميع تقاطيع وجهها فطلب إليها الرئيس أن ترفع النقاب ففعلت وانحسر القناع عن طلعة وضاءة ساحرة وكانت تلك السيدة أو الفتاة ترتدي ثيابا يونانية أنيقة وأرسل الكون دي ميرسوف بصره إلى الفتاة وارتسمت في عينيه جميع دلائل الرعب والدهشة ثم سقط في مقعده متخاذلا سأل الرئيس الفتاة ما شأنك والاهتمام بهذه الحوادث؟ اهتممت بها لأن حياة أبي كانت موكولة إليها فأنا هايدي ابنة علي تبلان باشا من زوجته فاسيليكي ولو أن صاعقة انقضت عند قدمي الكون دي ميرسوف لما كان لتأثيرها من الهول في نفسه ما كان لتلك الكلمات التي نطقت بها الفتاة في سكون وهدوء وقال الرئيس وهو يحني رأسه باحترام سيدتي اسمحي لي أن ألقي عليك سؤال آخر هل لديك ما يثبت صحة دعواك؟ فأجابت هايدي وهي تتناول من صدرها حافظة مضخمة بالروائح العطرية نعم ها هي شهادة ميلادي وها هو عقد البيع الذي أبرمه الضابط الفرنسي فرناندو مع التاجر الأرميني المدعو حسن الكبير عندما باعني أنا ووالدتي إليه بمئة ألف فرانك لأن ذلك الضابط النذل أخذني ووالدتي كجزء من ثمن خيانته وفي هذه اللحظة امتدت سحابة صفراء فوق وجه الكونت وتصاعد الدم إلى عينيه أما هايدي فإنها قدمت الأوراق المسجلة التي كانت بين يديها فقرأها أحد الأعضاء على المجلس الموقع أدناه حسن الكبير تاجر رقيق ومتعهد الحضرة السلطانية أقر بأن الفتاة البيضاء المسمات هايدي التي تبلغ من العمر أحد عشر عاما والتي هي ابنة علي باشا تبلان والي يانيتا من زوجته اليونانية فاسيليكي والتي أقبض الآن ثمنها وهو ثمانمائة ألف فرانك من الكونت ديمونت كريستو لأسلمه إلى عظمة السلطان محمود رب الفتاة المذكورة أقر بأن هذه الفتاة قد باعها إلي في أول الأمر ضابط فرنسي كان في خدمة علي باشا وهو يدعى فرناندو موندييغو وتحرر هذا بالأستانة بأمر السلطان في سنة 1247 هجرية حسن الكبير وأعقب ذلك سكون رهيب قطعه الرئيس أخيرا بقوله سيدتي هل تسمحين بإلقاء بضعة أسئلة على سمو الكونت دي مونتي كريستو؟ أجابت هايدي إن الكونت متغيب في نورمانديا منذ ثلاثة أيام يا سيدي إذن من الذي دفعك إلى فعل ما فعلتي؟ سيدي إني منذ أن وطأت قدماي أرض باريس وعرفت أن ذلك النذل الذي خان أبي وأجر بعائلته يقيم فيها عملت على مراقبته إن الكونت دي مونتي كريستو يمدني بكل ما أحتاج إليه ولقد بلغني ما حدث في مجلس الأعيان هذا الصباح وتوقعت ما سيحدث الآن ومن أجل ذلك كتبت هذه الرسالة التي وصلتكم منذ فترة قصيرة فسأل الرئيس إذن فالكونت يجهل كل ما يحدث هنا الآن نعم يا سيدي لأنه لا شأن له بهذا اليوم الذي كنت أنتظره بفروغ صبر لأثأر فيه لأبي ولم يكن الكونت دي ميرسوف قد نطق بكلمة في أثناء هذا الحوار وكان وجهه مصفرا يسيل فوقه العرق البارد قال له الرئيس يا كونت دي هل تعرف في هذه الفتاة ابنة علي باشا تبلان؟ فأجاب الكونت وهو يحاول النهوض كلا فانثنت هايدي بسرعة وما وقع بصرها على الكونت حتى زأرت وقالت بصوت متهدج عميق أنت لا تعرفني؟ حسنا ولكنني أعرفك أنت فرناندو مندييغو الضابط الفرنسي الذي كان يقود إحدى فرق جيش والد النبيل إنك أنت الذي سلمت حصن المدينة وأنت الذي أوفدك ولي نعمتك للتفاوض مع السلطان في شأن حياة أبي أو موته فعدت إليه بوثيقة مزيفة استطعت بواسطتها وبواسطة خاتم والدي ان تخدع سليم الخادم المخلص الأمين وأنت أول من طعن ذلك المسكين وأنت الذي بعتني وأمي إلى التاجر الأرميني حسن الكبير يا قاتل يا قاتل ليسقط دم مولاك على رأسك انظروا إليه جميعا انظروا إليه أيها السادة إن دم ولي نعمته يفيض فوق جبهته وقد نطقت تلك الكلمات الأخيرة بقوة وحماسة حتى أن العيون جميعها اتجهت إلى جبهة الكونت أما هو فقد مر بكفيه فوق جبهته وكأنه يريد أن يمحو الدم الذي تكلمت عنه الفتاة قال الرئيس هل أنت واثقة أن فرناندو موندييغو هو بعينه الكونت ديميرسوف؟ كل الثقة فقد قالت لأمي انظري جيدا إلى هذا الرجل إنه هو الذي علق رأس أبيك بباب المدينة، هو الذي بعنا، هو الذي غدر بنا، فإذا حدث ونسيت وجهه وتقاطيعه، فانظري إلى يده اليمنى، ففي راحته جرح كبير، تلك الراحة التي تساقطت فيها ليرات حسن الأكبر قطعة قطعة، نعم، إني أعرفه فسلوه الآن إن كان يعرفني بدوره، وكانت كل كلمة من كلمات الفتاة في قلب ديميرسوف كطعنة خنجر وعندما نطقت بالجملة الأخيرة أسرع فأخفى كفه بين طيات ثيابه ثم سقط في مقعده مغلوبا على أمره قال الرئيس يا كونت ديميرسوف هل لديك ما تقوله ردا على هذه التهم؟ أجاب الكونت بصوت خافت كلا ليس لدي ما أقوله ثم أجال حوله نظرة رعب وفتح أزرار ثوبه بعنف ذلك الثوب الذي أحس يخنقه ثم حول وجهه شطر الباب واندفع منه شبه رجل معتوه أكمل بكامب قائلا وقد انتظرت حتى نهاية الجلسة وبعد انصراف هايدي وتسللت دون أن يراني أحد وكان آلبرت يستمع إلى حديث صديقه وهو معتمد رأسه بين كفيه فلما فرغ بيكامب من قصته ورفع الشاب رأسه كانت الدموع تترقرق في عينيه وقال لصديقه بيكامب أظن أنه يجب أن لا بعد الآن نعم ولكن لابد لي أن أعرف ذاك الذي يطاردنا ويحمل علينا كل هذه الحملات العنيفة طب نفسا يا صديقي فقد وقعت على أثر ذلك العدو وأنا فيانيتا، في إذ أبلغني مدير مصر في المدينة أن دينجلار كتب إليه يطلب معلومات عن والدك منذ خمسة أسابيع، فصاح ألبرت إذا كان ذلك حقيقياً فسوف أجعله يدفع ثمن آلامنا، ونهض لفوره وقصد برفقة بكامب بي إلى بيت البارون دينجلار، وقد استقبلهما البارون استقبالا فاترا فلما تحداه آلبرت وطلب إليه أن يحدد موعدا ومكانا لمبارزته سأل البارون في دهشة ولماذا يا سيدي؟ أتسألني لماذا أيها التعس الجبان؟ ألست أنت الذي كتبت إلى يانيتا تطلب معلومات تقضي بها على سمعة أبي؟ فاصفر وجه دينجلار ولكنه قال في صوت متزن إنك مخطئ فأنا لم أكن إلا وسيطا في الأمر وقد أشار علي صديق كالكون دي مونت كريستو بأن أرسل في طلب معلومات عن أبيك قبل مصاهرته ففعلت وكانت النتيجة ما ترى فاصفر وجه آلبرت بدوره وتذكر مقابلة هايدي في منزل مونت كريستو فوضحت الحقيقة أمام عينيه لم يبقى هناك شك في أن الكونت دي مونتي كريستو هو الذي دبر هذه المؤامرة سلفا وإذن فليدفع مونتي كريستو ثمن فعلته وغادر الشابان منزل البارون دينجلار دون أن يودعاه وانطلقا إلى منزل الكونت دي مونتي كريستو وعبثا حاول بيكامب أن يثني صديقه عن عزمه فقد أصر آلبرت على ضرورة تصفية حسابه مع الكونت بغض النظر عن النتيجة وعندما وصل إلى منزل الكونت علما أن مونتي كريستو لا يقابل أحدا في ذلك اليوم ولكنه سيذهب عند المساء إلى الأوبرا وتحول آلبرت إلى صديقه بيكامب وقال إني أعتمد عليك في أن ترافقني إلى الأوبرا وأكون شاكرا إذا استطعت أن تجيء معك بصديقنا شاتوريتو ثم افترق الصديقان على ذلك وفي أثناء عودة آلبرت إلى بيته مر بأصدقائه فرانزو دابري وماكسيميليان موريل وأعرب لهم عن رغبته في أن يراهم بدار الأوبرا في ذلك المساء ثم انطلق إلى منزله ليقابل أمه التي اعتكفت في غرفتها منذ حوادث اليوم السابق ورفضت أن تقابل أحدا وقد وجدها في فراشها والحزن غالب عليها فقال لها أماه هل تعرفين ان كان لأبي أعداء؟ فذعرت مرسيدس لذلك السؤال الفجائي ولكنها أجابت إن شخصاً في مثل مركز أبيك لابد أن يكون له أعداء هل لاحظت يا أمي أن مونت كريستو رفض أن يتناول شيئا من الطعام أو الشراب ليلة المرقص؟ فنظرت مرسيدس إلى ابنها في ذعر وهتفت وما علاقة مونت كريستو بذلك؟ إن مونتي كريستو يكاد يكون شرقي الطباع وأهل الشرق يحتفظون بمطلق الحرية في الانتقام ما دام لم يتناولوا شيئا من الطعام أو الشراب في منازل أعدائهم فاصفر وجه مرسيدس وبات لونها يحاكي وجوه الأموات وقالت هل تقول أن مونتي كريستو عدو لنا؟ من ذا الذي حدثك بذلك؟ إني أتوسل إليك يا بني أن تستعيد صداقته فارتسمت ابتسامة تهكمية على شفتي ألبرت ولم يجب وفي المساء انطلق ألبرت وصديقه بكامب إلى الأوبرا وأرسل ألبرت حوله بصرا زائغا في البحث عن مونت كريستو فرآه جالسا في مقصورته وبرفقته ماكسيميليان موريل أسرع ألبرت إلى مقصورة الكونت وفتح الباب فالتفت هذا ورأى الشاب يدخل وهو مصفر الوجه مرتجف الأطراف يتبعه صديقاه فقال آه لقد عثر الفارس النبيل علينا أخيرا فأجاب آلبرت بعبوس سيدي إننا لم نجئك الآن لسماع كلمات النفاق التي تنبئ عن احترام مزيف وأدب فاسد وصداقة مشوهة إننا جئنا نطلب إيضاحا فقد أصبحت أعرف الآن من أنت وقد نطق بهذه الكلمات بصوت مرتفع متعمدا ذلك كي يجذب انتباه الحاضرين فقال الكونت إني لا أفهم ما تعني يا سيدي وإذا كنت أفهم فإني أرى أن صوتك كثير الارتفاع إني هنا في مقصورتي وأنا وحدي صاحب الحق في أن أرفع صوتي عن صوت سواي فاترك هذه المقصورة يا سيدي وأشار الكونت بأصبعه إلى باب المقصورة وفي ألفاظه ونظراته معنى الأمر الذي لا يرد فأجاب آلبرت وهو يرفع قفازه آه سأعرف كيف أجعلك تترك مقصورتك أجاب الكونت بلهجة هادئة ميسيو دي ميرسوف وصمت لأن غمغمة طويلة انتشرت في كل فضاء الأوبرا لدى ذكر الاسم الفاضح وشعر آلبرت بالأرض تميد تحت قدميه وكان على وشك إلقاء القفاز في وجه الكونت لولا أن ماكسيميليان أسرع فأمسك بذراعه بيد أن الكونت استطرد بنفس لهجته الهادئة القتالة ميسيو دي أرى أنك تريد التحرش بي وأنا أعتبرك قد مسستني بقفازك وهي إهانة لا يمحوها غير الدم فهل ترى أن تغادر المقصورة أم آمر الخدم أن يقذفوك إلى الخارج؟ وأدرك أصدقاء الطرفين أن المناقشة ستتطور إلى ما لا تحمد عقباه فحاولوا تهدئة الكونت ولكنه رفض أن يصغي إليهم وحينئذ قال بيكامب إذن فلم يعد لدي إلا أن أعد العدة للمبارزة غدا فأجاب الكونت نعم وسأترك لك حرية اختيار السلاح الذي يروقه لأنني واثق من الفوز على أي الحالات فنظر بيكامب إلى الكونت وقال بدهشة واثق من الفوز بكل تأكيد وإلا لما قبلت النزال إني سأقتله ولا أرى بدا من ذلك وسأكون مساء اليوم في منزلي في انتظار نوع السلاح وساعة اللقاء قال بيكامب إذن فليكن السلاح هو المسدس واللقاء في غابة فينسان في الساعة الثامنة وعندما عاد الكونت إلى منزله خف إليه وصيفه بريتسيو وأعلنه بوجود سيدة مقنعة في انتظاره وقبل أن يتكلم مونتي كريستو ظهرت الزائرة على عتبة الباب فأشار الكونت إلى الخادم بالانصراف وساد الصمت بين الكونت وزائرته قليلاً وأجالت السيدة بصرها الشاردة حولها ثم ضمت يديها إلى صدرها وهتفت في يأس وقنوط أدمون أدمون هل تريد أن تقتل ابني؟ فتراجع الكونت خطوة وأفلتت شفتاه صيحة ذهول وقال بأي اسم دعوتني الآن يا كونتس ديميرسوف؟ صاحت وهي ترفع القناع باسمك اسمك الذي ربما كنت الوحيدة في هذا العالم التي لم تنسه أدمون إن التي جاءت كليست الكونتس ديميرسوف إنها مرسيدس قال الكونت إن مرسيدس ماتت سيدتي ولم أعد أعرف واحدة بهذا الاسم بل إن مرسيدس حية ترزق سيدي وهي لا تزال تتذكر وليست في حاجة إلى البحث عن اليد التي صوبت الطعنة الأخيرة إلى صدر الكونت ديميرسوف فقال مونت كريستو بتهكم لاذع تقصدين الصدر فرناندو وما دمت تتذكرين الأسماء القديمة فدعينا نتحدث بها جميعا كانت لهجته قاسية حتى شعرت مرسيدس كأن الدم يكاد يجمد في عروقها قالت إذن فأنا لم أخطئ أدمون إنك تنوي قتل ولدي ومن قال لك يا سيدتي إنني أقصد شرا بولدك إن للأم أكثر من بصيرة واحدة ولقد توقعت كل شيء وراقبت آلبرت في الأوبرا وعلمت كل ما حدث إذا كنت قد عرفت كل شيء فلابد أنك تعلمين أيضا أن ابن فرناندو قصد إهانتي علنا أصغي إلي إن ولدي فعل ما فعل معتقدا بأنك علة مصائب أبيه أنت مخطئة يا سيدتي فهي ليست مصائب ولكنها قصاص وعقاب وإذا كنت قد أقسمت أن أنتقم لنفسي فلم يكن قسمي أن أوقع انتقامي بالجنرال الفرنسي أو الكوندي ميرسوف، ولكن بفرناندو موندييغو صياد الأسماك زوج الكتلانية مرسيدس فصاحت الكونتس، آواه يا سيدي، ما أبشع مثل هذا الانتقام، لقد دفعتك الأقدار إليه خطأاً لأنني أنا المجرمة، وإذا كنت قد أقسمت أن تنتقم من أحد، فأوقع انتقامك بي، فأنا التي لم أجد الشجاعة لاحتمال غيبتك ووحدتي ولكن لماذا غبت أنا ولماذا بقيت أنت وحيدة لأنهم قبضوا علي وسجنوني نتيجة مؤامرة دنيئة اشترك فيها زوجك النذل وراح يقص عليها القصة بحذافيرها ثم ختم حديثه بأن قدم لها رسالة الاتهام التي أرسلها دينجلار وفرناندو للنائب العمومي وقرأت مرسيدس الرسالة ثم صاحت صيحة ذعر وقالت ما أفضع ما أرى وهل كانت نتيجة هذه الرسالة أنهم كانت نتيجتها يا سيدتي أنهم قبضوا علي وسجنوني ولكنك لا تعلمين كم مضى علي في السجن إنني قضيت أربعة عشر عاما في قبو قصر وأنا أجدد القسم صباح مساء بالانتقام لنفسي عن كل دمعة سكبتها فلم تقوى ساقة المسكينة على حملها فجثت على ركبتيها وصاحت بصوت يشبه الأنين عفوك يا أدمون أعف عنه من أجلي أنا التي لا زلت أحبك وأحنت جبهتها حتى كادت تمس أرض المكان فوثب إليها الكونت وأنهضها وقال أما أنني أعفو عن هذا النسل الخبيث ولا أسحقه أو أن أرجع عن انتقامي في اللحظة الأخيرة، فأمر مستحيل، مستحيل يا سيدتي، فقالت الأم المسكينة أدمون، عندما أدعوك أدمون، لماذا لا تدعوني مرسيدس؟ فكرر الكونت قولها مرسيدس، مرسيدس، آه لقد صدقتي، فلا تزال لذلك الاسم عذوبته، كم كنت أردد اسمك في أكثر ساعات قنوطي ويأسي دون جدوى، يجب أن أنتقم لنفسي يا مرسيدس، لأني تألمت أربعة عشر عاماً، فصاحت الأم المسكينة، انتقم لنفسك إذن يا أدمون، ولكن دع انتقامك يسقط على رؤوس المجرمين، انتقم منه أو مني، ولكن اترك ولدي يا أدمون، اتركه بحق السماء، اتركه بحق ما كان بيننا، فشهق الكونت وتأوه وقبض على شعره بكلتا يديه كالمجنون هزم رجل الانتقام واحنى رأسه وقال بعد فترة بصوت متزن عميق ماذا تريدين مني حياة ابنك حسنا انه سيعيش فصاحت ميرسيد الصيحه جعلت الدموع تطفر من عيني مونت كريستو ولكن تلك الدموع لم تلبث ان غاصت قالت مرسيدس وهي تمسك يد الكونت وترفعها إلى شفتيها آه إنك دائما كما عهدتك وكما كنت أحبك نبيل القلب رقيق العاطفة فأجاب الكونت آواه يا مرسيدس إن أدمون المسكين لم يعد أمامه الكثير من الوقت لتحبيه ماذا تقول يا أدمون؟ أقول أنك كما دمت تأمرينني يا مرسيدس بأن أموت فسأموت ولكن المبارزة لن تقع يا أدمون بعد أن عفوت فأجاب الكونت بنغمة حزينة بل ستقع يا سيدتي ولكن بدلا من أن يهدر دم ولدك سأكون أنا الضحية